وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدي واقم الصلاه لذكرني ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 فألقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير ايه اخرى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 وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فِي فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا سنين في أهل مدين ثم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 قال ربنا اننا نخاف قال ربنا إننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياهم فقولا اننا رسولا ربك فارسل معنا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 فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس بحر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 قالوا ان هذان لساحران مريدان أن, يخرجاكم مريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أبطل أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا فِي في جذوع النخل ولتعلمن تعلم أن أينا أشد قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك, فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمُكَ يَا مُوسَى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 ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني عصيت أمجي قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا براسي إن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 قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله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 يومئذ يتبعون الداعي لا ع وجله للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا وجله خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما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 لا يخاف ظلما ولا حقما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وصرفنا فيه من لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ خُلْدٍ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَأُ فَأَكَلَ مِنْهَا فَأَدَتْ لَهُمَا سُؤَآتُهُمَا وَطَفِّقَا يَخْصِفَانِ مِن وَرَأَ وَطَفِّقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض أدو فإما فَمَنِ مني هدا فمن اتبع هداي فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى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 فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى